الضالين آمين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين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 الإنسان بالشبذ دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا لمبصرة لتبتغوا فضلا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابَيْنِ الْقَالُ مَنْ شُورَى إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَأَبِ نَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَةَ مَنْ إِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُوا عَنْزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا جَنَّأْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَتَمَّ أَمْرُهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَادِنٍ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 فَجَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَى هَا بَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ, فأولئك كَانَ سَعْيُهُمْ Esco.